بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم عادمون هو الذي خلقكم من طين ثم قذفه اجل و اجل مسمى عنده هو الذي خلقكم من طين ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تنظرون وهو الله في السماوات وفي الارض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَفِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَشَوْفَ يَأْسَهُمْ أَمْ كانو به يستهزئون الئن يرون كم اهلكنا من قبلهم من قرن ما كناهم في الارض ما كناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم ضررا وجعلنا الانهار تجري من تحتي فَأَهْلَكْنَا قُرُونًا بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاشٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا رَكٌ وَلَهُ أَنْذَرْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَنْ يُنْذَرُ